تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم تساوي مسافة التوقف مجموع المسافة المقطوعة خلال زمن رد الفعل ومسافة الفرملة تتمثل الطريقة التقريبية لاحتساب مسافة التوقف في ضرب رقم عشرات السرعة في نفسه مثال بسرعة خمسين كيلومتر في الساعة خمسين في خمسين يساوي خمسة ما يقارب عن خمسة وعشرين مترا على أرضية جافة بسرعة سبعين كيلومتر في الساعة سبعين في سبعين يساوي تسعة ما يقارب عن 49 مترا على أرضية الجافة نلاحظ أنه بزيادة 20 كم في الساعة تضاعفت مسافة التوقف السرعة هي العامل الأساسي في ارتفاع مسافة التوقف